بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنفار على سبيله ونهجه إلهي من الدين أما بعد سيقول المصنف رحمه الله باب القطع في السرقة القطع هو بين الشيئين وفصل الشيء عن الشيء والمرابده هنا قطع اليد من السارق وقوله رحمه الله في, في حد السرقة والسرقة في لغة العرب مأخوذة من سرق الشيء إذا أخذه على وجه خفية وكل شيء يقع على وجه خفية بصم سرقة ومنه سرع مصارقة النظر وهو أن ينظر دون أن ينتبه غير إليه وكذلك منه استراق السمع وذلك بما يكون من الشياطين كما أخبر الله تعالى إلا من استرق السمع فأسفحه شهاب مبين والسرقة أخذ المال المحترم شرعا على وجهه الخفية من حد نفسه بانغا من نصاب من مكلف منتزم مختار فإذا وقعت السرقة على هذا الوجه انطبقت عليها أحسام هذا الحد الشرعي وحد السرقة من الحدود التي أجمع العلماء رحمهم الله عليها وثبت بها دليل الكتاب والسنة قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتبا نتالا من الله والله عزيز الحكيم وهي من التشجيع المدني وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في السرقة فقطع عليه الصلاة والسلام يد المخجومية التي كانت تسرق وتستعير المتاعث تجحد كما في السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وقال في خطبته المشورة حينما سألت قريش زيدا أن يكلم رسول سامة رضي الله عنه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها وقال أتكلم لمني في حد من حدود الله في بعض الروايات تشفع في حد من حدود الله تعتبرت فرقة حدا من حدود الله وقال عليه الصلاة والسلام إننا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي الشريف في لفظ والقوي في لفظ آه آه تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه والله هو الذي يمسك بيده مؤلفات لقد انت محمد سرقت لقطعه في يدها فهذا يدل على مشروعيه قطع في حد السرقه و ديننا صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد ليس خاصا بامنه محمد صلى الله عليه وسلم وانما هو من الشرائع الموجوده في من قبلنا بذليل قوله كانوا إذا سرق فيهم القويل تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وهذا يدل على أن حد السرقة ليس من الحجود التي تختص به الأمة المحمدية وأجمع العلماء رحمه الله على نسوعية القطع في حد السرقة وفعل ذلك الأئمة والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثنان وعلي وفعله وإننا في الصحابة رضي الله عن جميع وعرضاهما فالإجماع من عقد على هذا الحد الشرعي وفي حد السرقة صيامة لأنوال الناس فكما أمر الله عز وجل بحفظ الدين وبحفظ النفس من القتل وبحفظ العرب من الانتهاء بالقول ثماث القلب وبالفعل ثماث الزنوى شرع سبحانه هو تعالى حد السرقه صنامه لاعوان الناس من اعتداء المحتدم عليها وهذا الحد من حدود الله عز وجل فيه صنامه لحقوق الناس وكف للجناح الانفس الجناحه التي تعتد على اموال الناس وفيه تجرم اهل العقول السليمه من الوقوع في رذيله السرقه ومن نظر إلى قوة هذا الحب ربما اشتغرد في شدة ألمه وعظيم موقعه كيف تقطع اليد من السارع لقاء هذا المال مع أن شرمة الجسر أعظم من شرمة المال ولكن من تأمل من الذي يقع ومن الذي يحدث للمسروق منه إذا أخذ ماله من القهر والأدية والضرر والظلم وجد في هذا الحد شكمة عظيمة ووجد فيه عدل الله جل وعلا الذي قامت عليه السماوات والأرض ولذلك استشهل الزنادئ والمشدون هذا الحد من شدود الله فأوردوا الاعتراض على الشريعة حتى قال بعضهم إن الشريعة تناقضت تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرا ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وقهره لخلقه أن يقطع ألسنة أهل الزير وأهل الفساد والإرجال سقالوا كيف إذا قطع الرجل ودى الرجل وجب التصاص وإذا أخطأ وجب الضمان بنصف الديان ثم إذا سرق ربع دينار قطعت يده فكيف تضمن هذه الوب بهضم بمصف دية ثم تقطع في ربع دينار ووجدوا من هذا شيء من التناقض قال الله من التناسي بصائرهم حتى قال قائلهم تناقض ما لنا السكوت الشكوث عليه وأن نعود من النار يد بخمس مئين عشر وديت ما بالها قطع في ربع فقال له القاضي عبداللهاب رحمه الله قل للمؤرع عن الخي عاري عز الأمانة أغلاها وعرصصها بل خيان تفهم حكمة البارئ فلما عزت وصالت كانت كريمة ولما هامت وصرقت وعفدت أصرحت رخيصة والله يحكم ولا معقب لحكمه الله يضع الرحمة حيث توضع الرحمة من يستحقها ويوجب العقاب والأثاب على من يستحقه ومن هنا لا تعارب في الشريعة لأنها صامت اليد وهي كريمة وقطعتها وهي خائمة اللعينة والشكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه يقول رحمه الله ذائب القطع في السرق في هذا الموضع سأذكر لك جنة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقطع يد الشارق ما؟ إذا أخذ الملتزم نصابا من حرج مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع قال رحمه الله تعالى إذا أخذ الملتزم نصابا يقول المصلف رحمه الله إذا أخذ الملتج السرقة لا تكون إلا بصفة محدودة وضبطت بالعدلة الشرعية هذه الخفة إذا وجدت شكم بثبوت الحد وإذا شقدت فإنه لا يقام الحد ومن هنا دين رحمه الله أن السرقة أخذ وعلى هذا لو هجم رجل على نال يريد أن ينصقه فكشف أمره قبل أن يخرج به من حرزه ويتحقق الأخذ لم تقطع يده فمثلا لو أنه تسر باب العنارة أو باب الشقة أو دخل إلى الغرفة التي فيها النقود والأنوال وكسر الباب او عالج الباب فانفتح ودخل وكسر الاغفال الموجودة على الصناديد وقبل ان يأخذ المال ويخرج من هذا الحج الذي هو حج للمال لم تتحقق السرقة وعليه فلا بد من وجود الاخذ وعلى هذا لو حصل الاخذ حتى بدون استصحابه منه مثل ان يأخذ يكسر القفل ويأخذ مقيمة النصار فزائدا ثم يرميه من وراء الجبر ثم يقشف امره حصل الاخر لانه قد خرج المال من حرزه وهو نصار ومالا محترم شرعا حين تتحقق السليف ان لابد من وجود الاخر فإذا لم الأخذ لم نحكم بثبوتك شب رحمه الله إذا أخذ الملتزن الملتزن الحقيقة السرقة تتعلق بالسارق والمسروق وفعل السرقة هذه ثلاثة أركان تتحقق به السرقة ففعل السرقة في قوله أخذ وهذا الأخذ له ذوابطه وسيدين رحمه الله الشروط المعتبرة للحكم بكل السارق قد تحقق فيه ما يجب القطع بالأخذ المعتبر فقال رحمه الله إذا أخذ المتدم هذا السارق الركم الثاني والسارق في أولا أن يكون المخلفا فالصبيل لا تبطع يده والمجنون لا قطع عليه في إجماع العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة وذكر ظهر الصبي حتى يحتلم المجموع حتى يفيق فإذا سرق وهو صبي أو مجموع فإنه غير مكلف يسترق أن يكون مختارا فلو أكره على السرقة ويقع هذا في الحصابات حينما تكره بعض أفرادها سيهدد بالقتل أو يهدد بالضرر على الوجه الشروط التي ذكرناها لتحقق شرط الإكراف فإذا هدد وتحقق في شرط الإكراف وقالوا له إذا لم تذهب معنا وتسرق فإننا نقتلك أو نقتل ابنك أو نؤذيك أدية هي أعظم من السلفة فإذا تحقق فيه شرط الإكراف فإنه لا يقطع وعلى هذا ينبغي يكون مكلفا بالبلوغ والعقل وأن يكون مختارا لا مقرها على السلطة وأن يكون ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية سواء كان من المسلمين أو من أهل الكتاب كالذميين فإنهم ملتزموا بالعهد أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وخاصه عن القول بانه اقام عليه حكم الله عز وجل الى رفع الينا وان المخاطبون بفروع الشريعه سيدنا كان ملتزما مسلما أو بنيا خرج لهذا الحربي في الحربي غير ملتزم باحكام الشريعه وكذلك قول المستأمن فإن المستأمن أو المس... إذا أخذ, أخذ لهم أمام فإنه في المذهب بعض الظلماء غير ملتزم ومن هنا يشترط في السارق أن يكون مخلفا ملتزما مختارا فإذا تخلف أحد هذه الشروط لم يقطع فدينا رحمه الله شرق الالتزام ملتزما بإحكام الشريعة إذا أخذ الناظر <تصفيق> للمندوب هذا يتعلق بالشرع الركن الثالث وهو المال المسروق فعندنا السارق والمسروق وفعل السرقه فلما قال رحم الله مصابا بانه الركن الثالث وهو ان يكون المال المسروق مصابا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع ديناه كما في الصحيح وكذلك قال في حديث السنم لا تقطعوا إلا في ربع ديناه ولا تقطعوا فينا دون ذلك فهذا يضم على أنه ينبغي التقييب بالنصاب فقال في الحديث السمر فإذا آواه الجليل ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن والمجن هو الدرع الذي كان يسر المقاتل وكانت قيمته يسر ربع دينار وقد يسر أكثر من ربع دينار وقد جاء عن أعشى رضا الله عنه أنه سئلت في ثمن المجن فقالت ربع دينار تفسرت الحديث لما يتفق مع الأصم وهذا النصاب وهو ربع دينار سيأتي التصريب إن شاء الله وأنه عند علماء خلافا فيه و في خلاف عن السلف رحمه الله ولكن الربع بينار هو الذي بلت عليه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في هذا المألة المسروف أن يكون قد بلغ النصاب فإذا كانت قيمته دون ربح البينار فإنه لا تقطع يد السارق فلو أنه سرق كتابا أو قلما أو ثوبا أو نحو ذلك مما قيمته دون ربع دينار ولا يساوي الربع الدينار أو ما يعادله من الدراهم فإنه لا يفتع وإنه يرد عدله ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراق النصاب وسيأتيهم الظاهرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الشارق يسرق الضيضة فتفتع يده وقد أجيب عن هذا الشبيب يسرق الضيضة والحب. فتقطع يده لأنه المراد به الوعيد فلا يُسفت إلى حقيقة ما ذكر فيه وهذا شأن الحاديث الوعيد وذلك يقول صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة ليس المراد عقرها الله حلقها الله قال لَفَكِلَتْ كَأُمُّكَ يَا مُعَابُهُ وَدْعَاءُ بِالْمُوتِ لا ينزد الحقيقة وهنا أراد من ننبه النبي صلى الله عليه على هذا وقيل إن النجن يساوي ربع الدينار في الترس وقيمته البيضة المرادة بها بيضة المقاتل وهي التي تكون في لبسه في القتال تعادل ربع الدينار وتكون قيمته ربع الدينار فأكثر وليس المرادة بها البيضة من لتاج الدجاج وعلى كل حال سيأتي ان شاء الله ضيان هذه المثلة وان الصحيح اعتبار النصاب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر وقال لا قطع إلا في ربع دينار هذا نص صريح ولا يعاضب به المختبر ولأننا لا ندري هيتأخر حبيث لأن الله سارق أو تقدم ومن هنا لا يقوى على المعارضة من كل ورس يشترط في ثبوت حدي السريق أن يكون المال مسبوق نصابه نعم من حرج مثله من حرج مثله أفضل حرج الحصم والشيء المحسوب فيما يحفظ فيه مثله يقال عنه في حرج والأحراج تكون في الأموال متفاوتة تتفاوت بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الظروف والأشخاص ومن ومن هنا ينقصن الشبز إلى قسمين أولا ما يكون شبزا بنفسه مثل الدور والعنائر والشقق والبساتين هذه شبز بنفسها بمعنى أن عليها من الدماء والأغلاق وهكذا في حكمها الذكاكين والحوانيد والأحواج المصورة هذه احراض بنفسها ولذلك من تسور فدخلها ثم اخذ منها فقط اخذ من الشرز فالنوع الثاني من الشرز وهو شرز الشافر او ما يقول عن معا الحرز الغير فهناك ما هو حرز بنفسه وهناك ما هو حرز بغيره فالحرز بغيره هو المكان طبعا وضع ذابطا يفرق ديما هو ديما الأول فقالوا حرز المكان هو الذي لا يدخله الشخص إلا بإذن من صاحبه فالعمارة حرزه حرز مكان وحرز بالنفس وهكذا الشقة وهكذا الغرفة وهكذا المكتب إذا كان خاصا الشخص فهذا حرز بنفسه لا يدخله الغير إلا بإذن منه من صاحبه وحظ الغيب هو الذي يكون بالحافظ ويقع في الأشياء أو في الأموال أو في الأماكن العامة فنزل في الأماكن العامة كالمساجد ولأن شخص سرق من المسجد ليس بسارق لأن المسجد يقتاده الناس ومفتوح للعامة ومن هنا ليس لا ليس بحرزا بنفسه وإنما هو حرز للحافظ فلو نام شخص في ووضع كفاءه أو مثلا ثوبه أو شنطته التي فيها النقود تحت رأسه فسرقها فإنها بحرز ولذلك لما سرق الصفان رضي الله عنه سرق الرداء من تحت رأسه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم عيب السارق لأنه حينما وضعه تحت رأسه فقد حرز وحفظ صحيح أن المسجد عام لكنه حينما قام على ماله ووضعه على وجه يصان به فإنه حج حرب فإذا سرقه من تحت رأسه أو جذب الفراخ من تحته أو نحو ذلك فإنه يعتبر حجا وهكذا بالنسبة لحج الغير للإبل إذا كان ترأى فإن حجها بوجود الراعي معها فإذا سرقها والراعي معها فهي سرقة من حج وإذا سرقها الراعي لائل فليست بسرقة من حج لا بد من وجود الحج والصيانة فيما هو صعب لان قال صلى الله عليه وسلم ليست الحديثه الجبلي قط حتى تؤى إلى المراعي فجعل الإبل وهي بين الجبال او في الموضع راعيه تائمه ليست ليس في حظى لانها ليست في حرز فاذا حرزت بالحافظ الامين فانه حينئذ تكون في شجن نعم مما لم من مال معصوم الشرق السرقة أن يكون المال المأخوض مالا مال معصوم مال معصومي فخرج المال من غير المعصوم المراد بالعثم عثمة الإسلام وعدر الفقهاء بهذا المصطلح انتجاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وفي حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني جماءهم قال قد عصموا والمراد بها عصمة الإسلام وعصمة الإسلام يدخل فيها الأمان والعهد لذني فإذا اعتدي على مال مصمم فهو اعتداء على مال معصوم فإذا تضي على مال ذنيين فهو على مال معصوم مال من عصم مال لأنه بالعهد لموجب العهد له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين خارج بهذا الحربي فلو أنه مثلا كان في القتال وتوقف مثلا أو تقابل الزحلام وننصبينهم من قتال فإن سلوا مسلم مثلاً وشرق من الكفار يعني أخذ على وجه الخفية فإن لست بسرقة شرعية هذا من غضابة الكافر وهو إباؤه في مال إذا كان محارباً ومنهذا لا, لا تعتبر سرقة لأن المال الذي أخذه مال غير معصوم لا شبهة له فيه لا شبهة له فيه الشبيه المثيل وهذا يشبه هذا إذا كان قريباً منه الصفاة والشبهة أن يكون للإنسان شبهة الملك كما في الصيد في مال عبده والوالد في مال ولده على تصريب عند علماء وسيئة إن شاء الله بأن موابط هذه الشبهة متى تؤثر ومتى لا تؤثر والأصل في الشراب عدم الشبهة قوله عليه الصلاة والسلام اضرعوا الفدود بالشبهات فأمرنا أن نتق الشبهات وإذا وجد, وجد في السارق شبهة او في المال المسوق شبه توجد سقوط الحد وكانت مؤثرة فإنه لا حد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضرأ الحدود ونسع هذه الشبهات نعم على وجه الاختفاء أن تكون هذه السرقة على وجه الاختفاء وهذا أصل في السرقة ومنهما لو كانت السرقة عيانا بيانا أمام الناس نزل الغصب فلو جاء واغتصد سيارته أو أنزله من سيارته ثم أخذه للغصب والقوة هذه ليست بسرقة لكن لو أنه جاء إلى السيارة وهي في كراجها ومكان حفظها وحرزها فعالجها وأخرجها من مكان وحرز من مثلها فقد حصلت السرعة فلابد من وجود هذا الشر أن يكون على سبيل الخلفة والاختفاء فلو كان على سبيل الظهور كما في الغاصل فإنه لا يقطع وكما في المنتهد والنهضة تكون بغارة بعض القبائل على بعض أو الجماعات على بعضهم فهذا لا يعتبر شرقه يغيروه على الحلال كما في القديم ويأخذون الابن ويساقونها ويكون هذا على مرأة ومسنع هذا ليس بسرقة إنما على وجه الخفية ونفس المصطلح مصطلح السرقة يتضمن ذلك وهو وجودة خفية وعدم الظهور قطع قطع هذا الحكم الشرعي أنه يجب قطع يديه وهذا محل يجمع دين الظلماء رحمه الله أنه إذا توفرت الشروط لم يجز تعطيل حد الله عز وجل ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فنعنت الله على الشافع والمشكل ولما سلق الرجل رداء صفوان ورفعه صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ما كان يظن صفان أن الرجل ستقطع يده يشبع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمك أنه ستقطع يده فقال هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ أي أنه كان المفروض أن لا به لأنك لو أثني به أقمت حد الله عليه ومن قال نصنف قطع أي وجد القطع وهو حد الله عز وجل ومن أقام حد الله عز وجل فقد طاع الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام وبهذا يستقيم أمر الأمة لتنفيذ شدود الله وإقامة هذه الحدود وأن لا تأخذ من يقيمها لومة لائمة وأن لا يبالي بسخرية الشاخرين واستهجاء المستهجئين وإرجاء المعطلين هذا كله لا يستفقيله لأن الحكم لله الذي يحكم ولا معقد لحكمه سبحانه والأمر أمر الله والخلق خلق الله يفعل فيه ما يريد ويحكم فيه ما يريد سبحانه وتعالى فيجب القطعه يجب العلماء رحمه الله أنه إذا توفرت الشروف يجب على قاضي الحكم بالقطع ويجب على السلطان تنفيذ هذا الحكم وأن لا يدخل بين هذا الحكم حد الله وهذا الذي انا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم نافدت على المخزومية في موجب القطع وجاءت قريش لقضها وقضيذها تشح وتريد أن تسقط عنها العقوبة وقدم الأموال من أجل أن يرد ما سرقت ويطيب خاطر المسروق منه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد هذه النعارات وهذه الحمية حمية الجاهلية المنقوطة التي تعرض الحدود الله عز وجل وتمنع من إقامة حق الله عز وجل ردها بعبارة قوية شديدة فقال والذي نسيه يده فأقسم بربه سبحانه الذي نفوص الأنفس العباد بيده سبحانه والذي نسيه يده لو أن فاطن سبنتا محمد وحاشاها فلقب لبطأت يدها فأخرس عن سنتهم وكس شفاعتهم. وردهم عليه الصلاة والسلام وأقام هذا الشاهد والمثال في أحب الناس إليه كما ثبت في الحديث عن عن السلام الذي في أحب الناس إليه مما هو منه بضعة وقطعة حتى قال الله في الصحيح إنما ساطنة بضعة مني أي قطعة مني يريبني ما رابعوا إليه ما على. ومع ذلك يقول وَالَّذِينَ الصِّيْدِ يَدِي لَوْا النَّفَاتِ الْمَكَبِنْتَ إن مُحَمَّدٍ صَرْقًا لَقَطَعْتِ يَدْهَا هذا يدل على مذكرة مصنف من ثبوت الحد وهو القطع وأجمع العلماء رحمه الله على أنه لا تجوز الشفاء ولا يجوز تعطيل الفدود بالمماطلة والعدس بحق الله سبحانه وتعالى بالمراجب تنفيذ هذا الحد والقطع سيأتي أنه تقطع اليد والمراض باليد عند النصف الزنبير مع الكف فيجب في القطع من هذا الموضع وصيأتي إن شاء الله بيان الضوابط السرعية المعتبرة التي تنفيه لهذا الكفر وهذه العقوبة لا قطع على منتهج يقول رحمه الله فلا قطع على منتهج وهذا ما سبكت له السنة عن الله صلى الله عليه وسلم أنه لا فقع على خائمه ولا مختلص ولا منتهي والحديث صححه غير واحد من العلماء رحمه الله وأجابه على ما أورد عليه من القطاع بين ابن جريج وأبو الزبير محمد بن تدوس المكهي تصحح غير واحد إسناده واختار الشيخ في الإرواء تصحيها والحديث صحيح لأنه لا يقطع المنتهي ولا المختلص ولا الخائن قال صلى الله عليه وسلم لا قطع على منتهد ولا مختلص ولا خائن وقال الإمام ترمدين وحديث الحسن فأسدف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتج به المنتهد كما ذكرنا أن يأخذ المال على سبيل المهبة وهي تكون عياما فذكر المصنف رحمه الله المنتهد لأنه سبق وأن على وجه الخفية فخرج الممتهد لأنه يكون على وجه العلامية ولا مختلط ولا مختلط المختلط هو الذي يتغفل الإنسان فيختلط منه الشيء دون أن يكون على علم وغالبا المختلط يفقد فيه شطر شد ومن أن يكون الشخص رافلا فيختلص ماله وهو على الطاولة او يختلص ماله وهو على المكتب فهذا ليس بسلقة إنما هو اختلاص فبين المصنف رحمه الله أنه لا بد إشارة بهذا إلى شطة شدي والمختلص يأخذ من غير شدي لما يستطيع أن يختلص إلا إذا كان النار أماما ويكون مثلا شخص أخرج النقود كسرها فخرج النقود ووضعها أماما يريد أن يحاسب شخص ثم غفل أو كان في يد ذلك السا... المختلص خفيفة فأخذ من هذا النار هذا من غير حفل وحينئذ لا تستع يده ولا غاصد ولا غاصد وهو الذي يأخذ النار بالقهر والقوة فلو أن شخصا؟ أخذ أرض شخصاً بالغلبة أو اختصد منه شجراً من أرضه او متراً او أخذ من ذراعفة او أخذ بيته وعمارته إنه لا يقفع لأنه أخذ من المال على غير وجه الخفية لأنه غصب يكون علامية ولا خائر في وديعة ولا خائر في وديعة <تصفيق> هو الشخص الذي يؤتمن على أموال الناس فيضيع الأمانة صلى الله عليه وسلم فلو أنه وضع المال عنده لكي يحفظه وديعه فسرق من هذا المال أو أخذ من هذا المال فإنه لا تقطع يده لأنه حينما أعطي المال نزل منذلة الوقيت وحينئذ لا لا يتأتى فيه ما في السارق من كونه يأخذ المال على سبيل الخفية دون علم المصاحب والخائب لا يتوصف فيه أخذ المال من الحج لأنه هو في الأصل أعطي تحافظ للمال فهو المال وهو حفظه ومن هنا لا يعتبر الشيء الحج متحققا الخائب ولو انه اعطي وديعه ثم انفرها وجحدها فانه اذا تبين انه, أنه جاحد للوديعه من يقطع لانه لا قطعة في خيانة كما نصر رسول الله عليه وسلم في حديث صحيح او عاريا او عاريا الوديعه للشخص تقول هذا عشر طالب رعا عندك امان الى نهاية السماء هذا المحبب الوقت او الى ان اطلبها ميت هذا غير محدد هذه وديعة العارية يأتي شخص مثلا ويأخذ سيارتك ويقول اريد هذه السيارة اجل سافر بها الى المدينة انا اخذ السيارة وصبر بها في هذه الحالة لا نعتبرها سرقة لماذا لانه ليس على سبيل الخفية وانت على علم ان سيارتك عنده من هنا تدرك عظيم ضرر السرقة حينما تكون من الشرع لا راعة فيها قضية الخفية لعظيم ضررها لأنه إذا سرق المال من الشخص اتهم جميع الناس إلا مرحلنا ربك وحين أعيد أن تسوء ضمان للسرقين بعض من ببعض وفي من أخذ ماله وفي الخائن يعرف من, من خانه وفي الجاحد العارية والوديعة معلوم من قام بهذا المغتصل ومن هنا الصارق ليست أذية للأمان فقط بل أذية إلى الناس من الناس من إذا سرق ماله فقد عقله والعياذ بالله من أمنهم من تأخذ الحمية والقهر فين لي أخذ ماله فين لي أخذ ماله ولا يذن من الذي أخذ فيشك حتى في ولده ويشك حتى في الناس منه ومن هنا شراعي يعني أغم شأن هم جريما فالبعض ينظر إلى ظاهرية من قونها ولكن لا ينظر إلى ضرر أن نأخذ منه ومنهما تجد من ينتقد الشريعة وهو أحقر من ذلك ودون ذلك تجد من ينظر إلى المقطوع يده وهو الجاني ولا ينظر إلى المجن عليه ويقولون كيف تقتصون من القائد هذه بشاعة كيف تقتلونه يأتون يرسكون الدماء وينتهكون الأعراض ويهتدون على عمال الناس إن أهل الحقوق وقولوا عنهم أهل الحقوق عن منبعاتهم للحقوق تفقولون لهم جدا وقعوا كل حالهم فيرون أن منبعاتهم للحق وأنهم لا يمكن أن تقطع مع هذه اليدشاء في الإسلام عن قاتلهم للحقوق ولا ينظرون إلى الأعراض التي تنتهك ولا ينظرون إلى الدماء التي تسط ولا ينظرون إلى الأمال التي تسط أبدو لا ينظرون إلى انظروني الى هذا المسكين الذي وراءه اسره وراءه عائلة وهم بهذا يعينون اهل الجرائم على جرمه فلو كانوا اهل حقوق بحق لننظروا الى الطرفين وأنصبوا الطرفين حتى حينما نقول لهم هذا قاتل هذا قتل غيره كما سلب روره نفسه سنسلبه نفسه ما ظلمناه لا يمكن ان ينظروا الى المقتول وهذا عين الظلم الجرس ولا شك أن الكافر كمقافة والكافرون هم الظالمون لأن المواجهة عندهم مضطربة ولكن أهل الإسلام هم أهل العدل وأهل الحق بتوفيق الله عز وجل من الله عز وجل فنظروا إلى الجنينة وآثار الجنينة وأضرار الجنينة وحجم مكتسبة الأيدي وأعطوا كل جنينة حقها بأمر الله سبحانه وتعالى فالسارق مدامنا سرقت سرق فإنه لا يمكن أن ينترس ولا أن ينزجر إلا إذا قطعت يده فإذا قطعت يده وحدثته نصه بالشرق مرة ثانية إذا بيده تذكره بالعقوبة إذا ينفجع ولو جئت بالسرات ووقفوا على شارق تقطع يده لهذه الأمر وقع ذلك في رجل مرقع بليها ومن هنا تطبيق حدود الله عز وجل لسه منقصة وليس بشاعة وليس فيه ولا برغ ولا أذية ومن هنا ينبغي أن يعتز لنصر بهذا الدين ويعتز بأحكامه وعليه بدل أن يكون مدافعا عن شبهات الأعداء يكون هازم على الأعداء فيهدم عليهم بالعكس والضد ويقول نحن دعاة الفقوق للمجن عليهم وأنتم تقولون دعاة فقوق للجاني نقول نحن دعاة فقوق المجني عليه والمفروض أن ينصر المجني عليه لأن الجاني لا يحتاج إلى نصر إلا بكثه عن ظنه وذجه عن أذيته من الناس فتقطع اليد حتى تذكره بالجريدة وهذا أبلغ ما يكون وتذكر غيرها وليتأمل الإنسان حينما يصبح مجلم مجلما فيسرق فإذا قُتع يده بين أمرين ثم هو الغياب بالله أن يبقى سارقا فويلهبوا يعيش بين الصباب كل ما أصبح وأنصر يذكرهم بيدي لمن ينظر لي يتذكر عاقبة السرقة فهي من أبلغ المواعد والعظافة وإذا رجع تاب إلى الله زجر غير فإذا نظر إلى يده مقطوعة هذا السرقة وهذا أموال الناس وفي زمان الشائعه وعظاق المبالغات وكفى بالله عز وجل عليما حكيما ولطيفا خبيرا يضع الشيء في موضعه ويضع الدنان في موضعه ولا يجد اسم الخبير فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت وشى ربنا بالحق والكلمه الاخيره انني انوصي في هذا الزمان مهم جدا في مسائل الشدود ومسائل الشبهات التي ترد عن الإسلام وعموهم وهو مسألة التنسك بالحق فما عليك من إرجاع المرجحين وسقية الساخرين وانظر كيف السلوء الصالح والأعيمة رحمه الله كانوا في زمانهم ترد الشبهات حتى قالوا كيف تقطع لير بربع دينار ويجب ممانها بنصدين وهذا من القديم وللشر أهله ولذلك لا يخلصون ولا يسكتون لأن الله ابتلى بهم أهل الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ولذلك ينبغي على أن يقال الله أتصبرون وهذا يقتضي أن نصبر عن الحق ومن الناس أثناء إراج الشبهات سواء في السرقة وغير السرقة حينما يتبدح أعداء الإسلام وأعظم من هذا أن يتبدح من من بني جلدتنا بأمور فيها استخفات بالشريعة أو استهزاء بالشريعة فعلى كل نصب أن تأخذه الغيرة والحمية لهذا الدين غيرة الحق لا غيرة الضاب وحمية الدين لا حمية الجاهلية ومن غار لحق الله أحده ربه فإنه غير على الحق تبكي نور الإيمان في القلوب ومن غار على حق الله عز وجل وتألم وتمأى رجل نجو من العذاب فإنه إذا كان الإنسان مستخفا بما يقول عنهم ضادل ويدافع عنهم أو من أمرهم دون أن يرد عليهم ودون أن يقارئ من حجة فإن هذا بلاؤه عظيم شرقه وخيم فيوث الإنسان بالصبر بالصبر على الحق. وأن أنت مؤمن ثانيا من أحب الأعمال إلى الله إذا أرجف المرجفون أو طعن القاعدون أو شوش المشمشون أن يكون لديك ثقة كاملة بهذا الحق وتأتفز به وإذلك قالت على إذ زاغت الأبصار القلوب الحناجر وتظنون بالله الذنون هنالك ابتلي المؤمنون ونزلوا الذنيانا الشديدة فإذا جد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزلزل من كان على نهجه في كل زمان بحسبه ولكن الله تعالى يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ثم قال الله للمؤمنين رجاله ليس كلهم للمؤمنين رجاله صدقوا نهاهد الله عليه لأن بينك أبو الله هذا الأهل من الإسلام والاستسلام والوجاء حكم الله أنسل أدعنت وسلمت ورضيت وكنت على قوة من الحق والسباب لا تتزدد قال أبو بكر رضي الله عام والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها وهذا بعد وفاة رسول الله والحال في شدة وضيق وحال النبي كان من أفهب وكل من أهب اختبت وكان بأشد الحاجة رضي الله عنه إلى جيش عسامة الذي جهز منه السلم ومنع ذلك أنظى ما أنظاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت على حق رضي الله عنه هذا من بلاء اليقين في الله عز وجل فكون صاحب حق يثبت على حقه ثباتا يرضى الله عز وجلنا الله في الفتن ينظر إلى قلوب سمن الناس من يليم معهن الضاضر ومنهم من تنفس الشوخة والعياذ بالله وهاخذ كما قالوا الفكناء والعلماء والصلاحاء الفتن حصاب المنافقين ليهلف من هلف عن بينا ويحيى من خي عن بينا وكل فتنة وراءها فتنة فمن صبر في فتنة الأولى ازداد إيمانه تهيئة من التي بعدها ثم تأتي الفتنة التي بعدها أشد من الأولى كما ضد في الصحيح فكل من تهى مرجف جاء مرجف آخر قد يكون المرجف كاف ثم يصبحوا كتابا ثم يصبح, يصبح إرجاف على نصر الدول والجماعات حتى يأذن الإرجاف ولا ثم الله ظالم على أمره الكون كون الله والأمر أمر الله عز وجل وكلمة الله ناضية ولا تخرج الأشواه ولا يبقى إلا الحق الذي فيه كلمة الله جل جلاله التي فيم بيها بعز أبي وذن بليل ما دقي الملوان وتعاقب والله لقد حصل لهذه الأمة من النكبات والفجائل والأهوال ما يعلمه من الله سبحانه ومن طفع نور الله يوما من العيام بل كل ما وقعت فتنة رجع الحق أشد ضياءه ونصاعةه وقوةه ورهبة وهيبة لأنه من الله كتب الله لأغني ذنّا أولا تعبير بالكتب لأن الكتب تعبير به تدول على انه لا يغير ولا يضبه ثم ما قال كتبت ولكن كتب الله بتعبور بالاسم الظاهر فالحينما تقول كتبت شيء لكن ثم تقول كتب محمد وكتب فلان فتذكر اسمتي ولك مكانه او لك قوة شيئا اخر فقال كتب الله ما قال ان يغلب عند ربي انما قال لا اغلبنه فاللام ان وضع القصر ايو الله لا اغلبنه فاللام والغلبة التعديد بالغلبة في المقال لأغلبن توكي أنا ورسلي إن الله لقبيه من أجيز ما أحد أعوبي يشكش قدرته على خلقه هذا الشنشن هذا الإرجاع من المطبين إياً كان وبأي اسم تسمع وباحت أي ستار فلا يكشفن الله عباره وذنهم ولين بسمهم الصغار كما ألبس من قبلهم الله عز وجل له شكم ومن هنا تجفه بعض الفترات يرضف المرجفون ويكتب الكاتب ما فيه استهزاء بالدين أو سبب لله عز وجل والعياذ بالله أو استهزاء بالله سبحانه وتعالى فيتنعر قلب المؤمن ويرفع العدد درجات بهذا التنعر ربما لا يبلغها بكثرة من صلاته مناصيات ربما تسمع الكلمة يطع فيها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في خبر الفدود الله عز وجل أو في شرع الله عز وجل فتجد ذلك استفيها المغمور المتهول المتهدك أنه لا دين عنده ولا عقل يلمز الإسلام أو يلمز الأخيار ثم تجد أن هذه الكلمة لها أثر في قلبك فتتألم وتتغير من الناس من كان ينعه قول أهل الباطل النوم ان دخلوا لمقتدم كان الامر الله يبلغ هذا وان الله يقول لا لله عز وجل فلا نخدم عليهم ولا نكون في ضيق مما ينكرون لا نخدم عليهم ولا نكون في ضيق مما ينكرون هذا امر الله عز وجل ولذلك كان حتى يصيرون في الحق ويلبسون الحق ويشوفون الحق وما عليهم لان الارض ذكرك ابيها يشلع الدار الحق فعلم الله انهم نشر وعزه الخوف على المسلمين شينما ينبث أداؤهم بينهم أن إذا تشهد الأدو عن أنيابه وطعم في الدين وطعم وعرف ما هو ونظح بما فيه والعابد الله من الخدث والبناء أو اشتخف بالأخياء والصالحين أو لمجهم أو انتقصهم أو اتهمهم بالسوق عند ذلك تمتشف الحقائق والعجب نكتجد بعض الناس ضعيف الإيمان أو عنده تقصير في الطاعة والخير بمجبط نريس هذا الكلام يغار بالحق فإذا بها تهد الناس إلى الله عز وجل وتقويل في نفوسهم وغيرها حمزة رضي الله عنه كان في جاهل يجبه وفي صيده ويدخل فيقال له لو رأيت ما فعل أبو جهل من أخيك لساءك ما رأيت فجاء إلى أبي جهل لعنه الله وقال له قولة من شراء أتسبه وأنا على دينه فجعل الله عزية أبي جهن الله صلى الله عليه وسلم صدد في إسلام حمزة وبها أضع حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى صحب بيت الله الحرام وأن يصلي على مرأة من الغرفات ولذلك تأتي الحزة من الظلة لأن الإسلام ليو ذنب وتأتي المهانة لكرام الإسلام من إهانة فيه. وهنا أغبت الله جل و جلاله وكل شيء جيء عظم لله ومن قرأ التاريخ أدرت عجائب تصريف الله لهذا الكون لأنك تجد في فترة من فترات يتنارأ أهل الشر ويكسب الاستخفاء بالشرمات ولا تجد من يكسب ويتهبك ويستهلي ويستخف وإذا بهذه الكتابات لا يعلم أحد كيف يقلبها الله مقلب القلوب والأصار وبالا على أهلها وكيف يجعلها الواعد ويجعل في قلوبهم ظلمات بعدها على بعض وإذا كان الإنسان أدوا لله ربما كانت أداوته والعيادة لله خفية ولكن الله يظهر منه الكلمة التي ذهل عداوة لديني وأهل طاعته حتى يشهد الخلق بخبصه ويبقى الله عز وجل بجرمه شهداء الله في الأرض فلربما تألم الإنسان من انكشاف بعد الأبية والجهان في الشدوء في نساء الفدود أو مسائل نساء الأحكام فلا فليحفظ رسية الله ولا تحذن عليه ولا تكذ ضيق مما ينكرون وهذا هو الذي وص الله عباده أخيار الصالحين وصده رسوله صلى الله عليه وسلم خيرة من خلقه هي للأمة كلها وما كان أحد أشد, أشد شفقة ولا رحمة ولا عرفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمك ولذلك قال تعالى فلعلك تاركم بعض ما يحى إليك يضائق به صدرك لعلك باخر من نفسك ألا يكونوا مؤمنين وهذا من أعلم ما خاطب الله به نبيه لكي يبين مقدار ما في قلبه من الله من خص على هديرة الناس كما وصل الحديث عليكم عزيز عليه ما عليكم حديث عليكم بالمؤمنين يا أخوة الرحيم نصلى الله العظيم ربك عزيزي رب كريم يدفع في رماجز عن نبيهم وصاحب رسالة رسالة وعلى كل حال يتكلم من تكلم وليكتب من يكتب فالله الموعد فتبثوا وعقنتوا أن يدي فتبلى ويذلى كتابها فإن كتبت خيرا أعادت بمفره وإن كتبت شرا على الله في شرها فالعلم مرهول بما كسبت يده والله يقول من الَّذِينَ ظَلَمُونَ أَيُّ مُنْ قَلَبٍ يَنْقَذِبُونَ فالله الموعد فبين يدول الله تكون الخصومة بين أهل الحق والباطل ولا شك أن هذا لا يمعنى أن نغار على ديني العزل وأن يبني كل إنسان بيدوه لكن مع هذا كله ينبغي أن تكون هناك عقيدة وأن يكون هناك إيمان يكون هناك فتاة وطمئينة لأن الله يشب من أهل الحق ذلك ولوالك قال الله في صفة أهل طاعته ومحبته فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومصدكان والله يشب الصادرين نظر كيف أنعم الله عز وجل على أوليائه وصفته من خلقه نساء الله نجعلنا وعليكم منهم فما وهموا والوهم ضعف فما وهموا وما ضعفوا ونستكانوا استكان الظلة فالإنهم اجزوا وقووا حتى جاءهم نصر الله عز وجل ونصلى بعزتي وتلالي ونقف عن هذه الأمة فتن المفتونين وإرجاه المرسفين فأن يعليه حلمته فأن ينصر دينه ونصله بعزتي وتلاله أن يبرن لها لإنك أمر رسل معجل فيه عن طاعة وأن يدعلنا منهم وأن لها أمر رسل يدل فيه أهم معجل فألا واجعلنا منهم إنه يبالف والقادر عليه الله السلام أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجل لكم المثوبة والأزر فضيلة الشيخ يقول السائل أشكل علي حديث المخزومية لأنها تكون تستعر نزاع ثم تجهده وثمناه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة لعما قررناه في أنه لا يكون في العالية قطع أثابق الله بسم الله الحمد لله وصلاه والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن وعلى أما بعد تعرف هذه المسألة بمسألة قطع جاحد العالية وفيها قولان نشوران للغلماء رحمه الله الصفيف ما رجحناه أنه لا قطع على جاحد العالية وهذه المرأة سببت في الرواية الصحيحة, أن الصحيحة أنها سرقت وبدأ الخطى قال في نصف الحديث ورأى أن فاطمة بنت محمد سرق وقال أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرقوا فيهم البعيض وسرقت قطيفة من إحدى البيوت وكانت هذه القطيفة تساوي النسابة وتزيد فعائسة رضي الله عنها قالت أهم من شأن مخزنية التي كانت تستعير المكان ثم تجحدوا لأنها كانت هذه الصفة غالبا ولا يمنع أن جريمتها في الأصل هي السرقة والقطع لم يقع لجحب العالية وإنما قطع عليه الصلاة والسلام لأنها صارقة ولذلك لما قطع عليه الصلاة والسلام لم يصص من النتاع وإنما وقع القطع لكونها صارقت وقد جاءت الرواية الصحيحة بهذا ومنهما قال الجمهور أنه لا يقضع سجاحب العالية في أن الأصل أنه عندما انطبط عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود الأخذ من الشد على سبيل الصفية الله تعالى أفضل الله فضلت الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تأجروا وبين قوله أتشفعوا في حد من حدود الله متى تكون الشفاعة في الحد ما من منوها الله اشفعوا تأجروا عام تشفع في حد من حدود لا خاص والقاعدة لا تعرف ودون عام من خاص والحد الذي يمدع من الشفاعة منه حدود حد من الزنا حد حد الحرابة حد الشيطة هذه الحدود لا شفاعة فيها حد القلب ونحن لنا أن ترفع للقاضي لذا رفعت للقاضي لا شفاعة قبل وصولها إلى القاضي يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به وقال في اللواية الأخرى في حديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان وقال إذا بلغت وهذا يدل على أنه إذا رفع الأمر إلى الوالي أو القاضي فإنه لا تجز الشفاعة الله فحاب أعلم أسابه رحمه الله فبيرة الشيخ يقول هل أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه إذا كان فوق حاجتها من السرقة سادق الله هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل لأنه في بعض الأحيان يكون سرقة ويقع به القطع ويثبت به الحد وبعض الأحيان لا يكون سرقة في شبهة وهذا ما سندكر إن شاء الله تعالى في بعض الشبهات التي تدرى حد السرقة سينفر ويثبت فيه لكن من حيث الأصل أنه إذا خرجت عن أصل الشرعي أو عن حد الشرعي والضابط الشرعي فإنها تقطع إذا جاءت على سبيل إنها كسرت غلقاً غرفة الزوج كان الزوج غلقة خاصة به أو شنط خاصة به جاءت وكسرت أغلاقها بالشنط المال من وجود غير ما أخرجه ذلك هذا كله ظاهره صرفة ما يعتبر من داخل تحت قولي خذي من مال هنا يكفيك وولدك المعروف ولا تأثر الشمع بعادة لأن قصر استداحة المال والاعتداء علي الموجود ومن هنا سيفصد هذه المسألة إن شاء الله تعالى والله وتحالى أصابكم الله صبيلة الشيء من جمع الصلاة الظهر والعصر سمع تقديم ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر فهل عليه الإعادة أصابكم الله الجمهور على أن من جمع ثم دخل قبل دخل المدينة او رجع الى بلدي قبل دخول وقت الثانية يجب عليه ان يعيد الصلاة ذلك انه يشترق في صحة جمع الصلاة الثانية في وقت الاولى ان يدخل وقت الثانية وهو مساتف فاذا دخل عليه وهو مقيم فقد خطب الله باربع ركعات لانه اذا ادن عليه الام فخاطب الله باربع ركعات وهو قد صلى ركعتين ومنهما تجد عليه الإعادة ولا يستبيح هذا الركض وحفا ومننا قال العلماء يشترط في جمع التقديم أن يستمر عذر الجمع إلى دخول الوقت الثاني يشترك في جمع التقديم أن يستمر عذر الجمع الذي وصده إلى دخول الوقت الثاني إذا دخل الوقت الثاني وهو مشاغب مثلا أذن عليه العذاب قبل دخول بلده ولو بثلاث دقائق أو بدقيقة أو بدقيقتين إنه في هذه الحالة قد خطب برحمتين وإنه يخاطب بأرضه فيجيه ما صلى الله تعالى على أسهد الله <تصفيق> الله ما الشيء من شكمنا الفرض الفردة من يصلم في أسابة الله لا بأس بذلك ولا حرج لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في قبراء في يصلي بهم وهم مفترضون وهم متنفهم وهذا يدل على صحة اعتمام المفترض للمتنفهم والأفضل أن يخرج الناس من الخلاف في هذه المسألة في يكون الإمام هو المفترض ولكن لو وقع ذلك فلا بأس ولا حاج لثبوث السنة بالتقرير وهذا الله تعالى أعلم